منه دا كتير بيوعد بس مبيوفيش بوعد اديت ف ر ص ة يحبني عرفت انه ك ن ا و نتصاحب شويه وننسى بعض ربيه وحبه ل ي ر ر ق ل ب ك حب ا م ت ل ا عدت علي وانا غلطت ن ي مشاعري خليتني اندفعت لما تعاملت معه بطيبه وحسن ن ي كانت النتيجه من النهارده لقيتني ضاعت د ب ده كان بيرضي بس غروب ر بيا وحبه ليا يا قلبي كان حب امتلاك م ا ن ناوي خير يوميها خير من الأول يا كان بيرضي قلبي دبتا كانش معك بس غرور I'm t i e m